لَنَهْدِيَنَّهُ الْعَرَبِيَّ لَعَلَّكُمْ تَصْحَلُونَ وَإِنَّهُ فِي أم الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ أفنضرب عنكم, أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا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 ُْشَم وَمَ غَمَثَل الأووَليم وَلَ إِن سَألتََُّن خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَغضَ لَ يَكُولَّ خَلَقَهُ العزيزعَم وَولئِن سَألتَم مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَضَلَ يَكُولَّ خَلَقَبُ العزيز العَليم ولئن الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سهلا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سهلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء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 جزائلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتَسْتَووا عَ غُهورِهِ ثُمَّ تَذكُرونَأَمَّ تَرَبِّكُمْ إذَا ْتَوَيْتُم مالَيْهِ وَتَقولُوا للتَسْكَ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 وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ إِنَّ الْإِنسَانَ مبين أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْنَافًا أَنِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكٌ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهذوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون انهم الا يخرصون ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا ان وجدنا وإنا على آثارهم مهتدون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا منه قَدْ لَكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا وجدنا I وَمَا عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ قَالَ لَأَوْلَوْ جِئْتُ كُنْتُ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَبْسَلْتَ بِهِ كَافِرُونَ وقمنا منهم فانتقنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين انظر كيف كان عاقبه المكذبين واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء من تعبدون إلا الذي فطرني فانه سيهدين الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبيه لعلهم يرجعون وجعلها كلمه باقيه في عقبيه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين حق قالوا هذا سحر وانا به كافرون ولما جاءه الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا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 117. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سخفا من, من فضة ومعارج عليها يظهرون 118. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سخفا من فضة ومعارج عليها يظهرون فَزُخْرُفًا فِي الظَّلَلَاتِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَزُخْرُفًا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ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 وَنَيًّا شَأنُ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا ج أنا قيا لي بين ووبك بود المشر قين فبس القرين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 أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَيِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ أَسْتَمْسِكْ انك على صراط مستقيم انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وانه لذكر لك 113. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 114. واسأل من أرسلنا من قبلك من 111. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين 112. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين 113. فلما هَيَضْحَكُونَ فَلَمَّا جَاءَهُ بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَلَا نُرِيهِمْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَفْدْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ قَالُوا فَكُنَّا عَهْدًا عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُفْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ لَذَبَ إِذَاهُمْ وَذا في الععون فيِي قَمِهِ قَالَ ي قَمِ أأَلَسَ لمُكُِ صَ وَهذِأَتَجر مِنْ تحت وَذا في العو فيِي قَمه قلَقومَم ألَسَلي أَمْ انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القى عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه استخف قومه فطعنوه استخف قومه فطعنوه انهم كانوا قوما فاسقين انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فاورقناهم اجمعين فلما جعلناهم سلفا ومثلا للاخرين جعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ فَصِمُونَ بَلْ هُمْ قوم خصمون إنه وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إنه وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء 119. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 110. وإنه لعلم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون 111. وإنه لعلم للساعة فلا تمتغن هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولا يصد عنكم الشيطان ولا يصد عنكم الشيطان انه لكم معد مبينا انه لكم مبين ولما جاء بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولابين لكم الذي تختلفون فيه ولمّا جاء يس بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فَتَّقُ الله وَأَطون تَّكُ الله وَطون إِ اللهَّ وَرَبّ وَرَبّكُمْ فَعبُد إِ الله وََبّ وَربّك فَابد هذا صاقُم مُتَقم هذا صاقُم متَقيم اختلف الاحزاب من بينهم اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم فويل للذين ظلموا من عذاب الْيَوْمَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْيَوْمَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وما لا انتم تحزنون يا عباد لا تخافوا اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين قول الجنه انتم وازواجكم تحبرون ارخل يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي SUMU WA BIMAN KUNTUM TA'MALUN WA TILKAL JANNATU ALLATI HUR AS-SUMU WA BIMAN KUNTUM TA'MALUN ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتن عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتن عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون لقد جئناكم وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِلْحَتَّكَارِ هُنْ أَمْ أُبْرِضُ أَمْرًا فَإِنَّ مُبْرِمُونَ أَمْ أُلْغُو أَمْرًا فَإِنَّ لَا مبرمون, أم مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ان يَحْسَبُونَ انَّا لَن نَّسْمَعَ وَلَوْ مِنَ الْأَرْضِ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب رب العرش يصفون فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وهو الذي في السماء اله و في الارض اله وهو الذي في السماء في الارض اله وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم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 116. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 117. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سألتهم من خلقهم ليقولوا ان الله ولئن سالتهم من خلقهم ليقولوا الله فان لا يؤفكون فان لا يؤفكون وقيل هي رب ان هؤلاء قوم اسفح عنهم وقل سلام اسفح عنهم وقل سلام سوف يعلمون أسوف يعلمون